الرجال من الوزراء والمأويين ما أحد من ذرية الله في الخروج عليهم، فإنهم صحيح جاء بأمر معين، لكن ما جاء كفر لواحد، ولذلك يقو ما يقو من التعذيب والسجن وربما الموت والقتل، وما خرجوا عليهم. هنا نحن بعد أن تبين لنا ما هو الكفر لياح. وبردنا بعض الأنذر ما فائد فهم هذا الحديث في هذا العشر حيث لا بيع حيث لا بيع أنا أعتقد أن الذين يثيرون هذا الشؤال وابذاله هم من الجماعة الخوارج المحدثين. هم يحملون الفكر الجديد الذي كما ماته جماعة سن لحق أو مباطعة بجماعة الكفر والهجرة تكفير تكثير هو هؤلاء يريدون أننا نرى الآن الكفر البواح من كثير من حكام المسلمين نحن من كل يوم في الاصل نشر اهل مناي ثورين لكنه اختل ما يدرون قرارات الارام والذو اختل الاسود ليس هناك ما ليس هناك انما ضوء حتى مسجد الthought لا transcription الكفر complete لا ما ما الاشياء تعريف وراكم ربنا قال دعوه انه خالف منه او سواء الا ان يعوش او الكفر الشريعه ففي اشياء يشتريها مثل ما غيره لكن الامر اخطر هل يوجب الخروج وجد راينا الكفر دواه في هذا الزمان الحديث يسمى لو كنا مدايعين يرأينا الكفر صليه نسمع لما بالخروج عليهم وبعدم غير بعدهم فمن بدأ إلى أنسمع ان لما بالخروج وريشه لها ما لكن هل نسمع الآن لما بينا لأن نخرج على هذا الحين أوضاع قلنا رأتنا جهاد ما شبه لأن هذا الخروج ستكون عاقبته شر من هذا الوضع الذي نحن نعيشه الآن أخير. نعم عاقبت خروج، عاقبت نعم وهذا يتحدث يقول أشم الأنف وقال وقال في الأسف بسبب القروض الغير المأدون شقها فهؤلاء عندما أدريه التكهير عرفوا شيء من الإسلام وتحمسوا له وانطلقوا يعملون له. بما كانوا هم الذين فيه كثير من زعماء من أهله، فكان تعاقبهم الأذى وكذب صداب عمياء وأخر الدعوه في كثير من البلاد عشرات السنين.